وَل يَِّركَ للِلْ يُسْرَ فَذَكر إ فَعَتِ الذِكر سَذكَّرُ م يَخْشى وَيتَجَّمُ وَالأَشْقَ الذي يَصلْلًَا النارَكُبَر ثمَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيا